ولما جاءهم رسول وختبوا زنات جهيا افزنات خذي تعالى زانينه تورات برسكي وانكري وختبوا ان هاتي في محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم شنكي من عند الله شنخذي نشنخوكوا تاسف غمبرك مصدق لما معهم تصديق ويتشتتكاتن يالقلوان كتورات تورات بارخت راس نبذ هابتن فريق كومك من الذين اوتوا الكتاب الشوان كسا يدخل تعالى كتاب دايني ذري بحس كتاب الله كتاب خد تعالى هابت وراء ظهورهم هابتنا بشتخو بشتخوضاني كأنهم لا يعلمون حتى أو نظان كانت شتورات دهاتيا ده خد تعالى التورات دهت شغوتي شو خد تعالى قوتي تصديق محمد بكن صلى الله عليه وسلم